أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين سُرُونَ عَلَاءَ نُسُهُمْ لَا تَقُ نَقُو مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِنَّهُ هو الغفر الرحيم وأنيدوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يَأْكُلُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ فَاتَّقُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ يكون على أببغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرط في جنّ بالله وإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاقِرِينَ أَوْ تقول لَمْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنَّ أم تقول حين ترى العذاب لَمْ أن أَمْ تَقُونَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَبْ آياتي أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحا وَيَوْمَ الْأُيَامَتِكَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ مُجُوهُهُمْ مُشْفَدَّةَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْمًا لِلْمْتَكَبِّرِينَ من نجي الله الذين اتقوا بمفاستهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون فالله خالق كل شيء وهو عذا كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قرق الله العظيم